ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هموا به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون